هذه البلاد المباركة بأن جعلنا خداما لبيته الحرام وخداما لضيوفه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نؤدي هذه الأمانة التي استأمننا عليها على أكمل وجه وأن يجعل تأديتها خالصة لوجهه الكريم فمن الرجل الأول في هذه البلاد المباركة من خادم الحرمين الشريفين وحتى الجميع هنا في هذه البلاد يسعى بأن يقدم كل ما يملك وجل ما يملك خدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام ولضيوف بيت الله الحرام بل ويفتخر بما يقدمه ويعتز خدمة لدين الله سبحانه وتعالى وخدمة لهذه الأرض المباركة المشرفة التي شرفها الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء عن كل ما يقدم عن كل ما يبذل من أجل راحة حجاج بيت الله من أجل راحة زوار وعمار بيت الله الحرام خاصة في هذه الأيام الفضيلة التي تزداد فيها أعداد القادمين إلى هذه البلاد المباركة وإلى هذه الأماكن الطيبة ها هم عباد الله يستعدون الآن كي يشهدون صلاة المغرب جماعة هنا في بيت الله الحرام اللهم إنا نسألك يا الله أن تتقبل من الجميع صلاتهم وعباداتهم وكل نسكهم والصالح من أعمالهم يا الله اللهم اغفر لنا جميعا وعافنا واعفو عنا اللهم إنك عفو كريم رحيم حليم عظيم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد اللهم إنا ندعوك من جوار كعبتك المشرفة ومن حرمك الآمن الذي أقسمت بأمانه في كتابك العزيز فقلت وقولك الحق وهذا البلد الأمين اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بأمانك لهذا البيت الذي قلت فيه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أن تؤمن مملكتنا ومليكنا وحكومتنا وشعبنا وزوارنا وعمار هذا البيت وحجاجه وكل من قدم إلى هذا المكان الطاهر أن تؤمننا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تؤمننا في هذه البلاد المباركة من المصائب والكوارث وغيرها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم إنا نسألك الخير أين ما كان وكيف ما كان وحيف ما كان ونعوذ بك اللهم من شرور الدنيا ومن شرور الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم المبارك الذي لم يبق منه إلا أيام قلائل أن تعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية ونحن في خير وسعادة ويمن ونصرة وعز يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان والأمة العربية والإسلامية في فخر وعز وأمان اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم لا تحرمنا أجره ولا فضله ولا نوره وهداه والآن تقام الصلاة أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد, قد الله أكبر الله لا اله الا الله استوى استوى يقيم صفوفكم معتدل الله اكبر الله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 What's that now?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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابٌ سمغ الله ن خمد الله أكبر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 Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assa استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت هذا ذا الجرال والإكرام اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سعدنا معكم أحبتنا الكرام في نقل هذه الصورة الإيمانية لشعائر صلاة المغرب من هنا من مكة المكرمة كان معكم في الصوت محمد سعود العمري عبد المعين برقاوي محمد عيد ريان عبد الله حمز أحمد سالم الجبيري ومن الإخراج المخرجين المبدعين لهذا النقل المبارك فيصل محمد الشهراني وعاطف محمد رفة نستودعكم الله حيث تشرفت بالتعليق على هذا النقل المباشر لشعائر أذان وصلاة المغرب من هنا من مكة المكرمة تحية